أربعة استمع إلى العبارات وأعدها ثم ضع الرقم المناسب تحت الصورة امسح السبورة تكلم من فضلك أخرج من الصف اكتبي على السبورة ادخلي الصف اكتب على السبورة اسكتي من فضلك تكلمي من فضلك افتحي النافذة اغلق الباب اجلس مكانك قم من مكانك. انظري إلى السبورة. استمعي إلى المدرسة.